السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في قصة الصراع قصة الصراع التي نتحدث فيها اليوم عن جزيرة العرب آدم عليه السلام وقصة الخلق ما جزيرة العرب؟ ما حدودها؟ ما أهمية جزيرة العرب التي تجعلنا نتحدث عنها اليوم؟ هل هناك صراع دار على أرض هذه الجزيرة حتى نتحدث عنها في قصة الصراع؟ ومتى خلق آدم وكيف خلقه الله هل خلقه من تراب أم من طين أم من صلصال أم من حمأ مسنون أم أن هذه ما هي إلا مراحل لخلقه لما أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم وهل سجدوا ومن الذي اعترض على السجود كل هذه أسئلة وغيرها الكثير نتناوله اليوم إن شاء الله في هذه الحلقة من قصة الصراع ولكن في البداية نرحب باستاذنا الدكتور جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ بجامعة أم القرى سابقا أهلا وسهلا نسرنا دكتور جمال الحمد لله سعد الله شرفه وبنائك لكم بداية دكتور جمال ما المقصود بجزيرة العرب وما حدودها الحمد لله القائل وإن هذه أمتك أمّ توحّده وأنا ربكم فاتقون نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد أما بعد فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا فاللهم أجعل أمرنا كله سهلا اللهم معلم إبراهيم علمنا اللهم مفهم سليمان فهمنا اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا المقصود بجزيرة العرب هي حاليا وذلك غير جزيرة العرب منذ أقدم العصور يعني منذ آلاف السنين فجزيرة العرب الآن يحدها من الشمال الغربي بلاد الشام يحدها من الشرق آه البحر الأرض الراפידين والبحر العربي دي خريطة الجزيرة ممكن نحط ترسمها يحدها من من من الشمال الشرقي أرض الرافدين اللي هي العراق ويحدها أيضا البحر العربي ويحدها خليج عمان ويحدها من الجنوب الشرقي أيضا تطل على ما يسمى بالمحيط الهندي وإن كان بعض الأخر قال المحيط العربي أو البحر العربي ويحطها من الجنوب الغربي بحر القلزم و... وبحر القلزم هو البحر هو بحر بحر الأحمر. الأحمر نعم, نعم. هذه حدود لكن الحقيقة منذ أقدم العصور كان هنالك تواصل بين القارات الحدود هاي بتقولها دي أنا شايفها حدود المملكة العربية السعودية هل هل هي ال المشكلة العربية فقط؟ والبحرين أيضاً يعني يعني وفي طبعاً ودول الخليج في المنطقة كلها هذه تدخل في الجزيرة العربية لكن نحن نتكلم يعني الجزيرة العربية هذه الخرائط الحقيقة ليست خرائط لا م... متصلة بالتاريخ القديم لكن نحن عشان نقربها لأذهان الناس سورة تقريباً لأن هذه كما يقولون سرة الكون سرة ال الأرضية أن المكرمة بيت الله العتيق في مركز الكرة الأرضية هذه الجزيرة العربية كانت لها امتداد فيما يسمى في منطقة بلاد الشام وشرقا وغربا لغاية شبه القرى الهندية كما قلت التواصل ما يسمى بغزة باب المندب ده كان متواصل افريقيا بآسيا وكان في تواصل ايدا بين اوروبا وبين افريقيا من خلال بحر القزم هذا فيما تصل تصور يعني بسيط عن المقصود بجزيرة العرب هذا عن الجزيرة العرب وعن حدودها حالية لكن نحن نتكلم جزيرة العرب منذ أقدم العصور م. منذ أن خلق الله آدم واستخلفه في الأرض وانتقل من أرض السند إلى شبه في الجزيرة العربية يعني هذه طبعا طيب يعني سنتعرض لهذا الكلام تفصيلا بعد قليل ولكن ما أهمية هذه الجزيرة أو جزيرة العرب حتى نتحدث عنها الآن يعني نود أن نذكر يعني اهتمامنا بتاريخ جزيرة العرب يرجع لعدة أمور م. الأمر الأول أن تاريخ الأمة المسلمة يعني يرتبط ارتباطا وثيقا بجزيرة العرب، وهو يضرب بجزوره في أعماق الزمن هذا التاريخ يرتبط ارتباطا وثيقا بدعوات الأنبياء والرسل اللي هو آدم عليه السلام وهود عليه السلام وصالح وإم شعيب وإبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم هذا التاريخ هذا التاريخ تاريخ الأمة المسلمة على أرض الجزيرة العربية تعرض للتزوير والتشويه والتزويف ويعني يعني صورة يعني تستلزم من من أن نحن ندفع هذا التزوير والتشويه ونظهر أن هذا التاريخ الذي اعتبروه تاريخا وثانيا وطعنوا فيه الأنبياء واعتبروه تاريخ أسطوري واعتبروا تاريخ مكة تاريخ أسطوري وتاريخ إبراهيم تاريخ أسطوري وعاد ليس لهم وجود في التاريخ ولا ثمود وكان لهم ف... كلام أيضا في الحج أنه كيف أنه عاد قديمة وطنية عادة... نعم فإذا أنا عوز هنا يعني من أجل هذا تاريخ هذه الأمة على أرض الجزيرة العربية اعتاجوا إلى تجلية ودفع الأباطيل واعطاء و... الصورة الحقيقية عن دعوة الأنبياء والرسل و... كون الجزيرة العربية كانت موطن لهذه الرسالات السماوية الشيء الشيء ال الذي أود أن أنبهي أيضا أنه بداية الصراع ترتبط ارتباطا وثيقا بآدم عليه السلام م. وآدم عليه السلام نزل في فترة من فترات في أرض السند وقام المجتمع الإسلامي ثم انتقل إلى أرض الجزيرة العربية حيث أقام المجتمع المسلم وقيل أنه كان في مكة المكرمة ودي كانت بداية ال التكوين المجتمعات الإنسانية وخروج الهجرات التي عمرت الأرض تعمير الأرض بمقتضى المنهج الرّباني. لا. فهذا شيء لابد أن يعني يظهر من دراسات تاريخ لتاريخ الجزيرة العربية. الشيء الآخر وهو الشيء المهم يعني قراءة خاطرة لطيفة لابن القيم أن ربنا اختار الجزيرة العربية لتكون مقر حرم الله الآمن ما. الذي جعله الله سبحانه وتعالى آمنا إلى يوم القيامة لا يسفك فيه دم ولا يفزع طيره ولا يعدد شوكه ولا يتلتقط لقطته إلا للتعريف جعله الله حرما وجعله أيضا مثوا لبيته العميق العتيق, العتيق الذي جعله الله عتقا للجبابرة ظلع طيلة يعني آآ آآ يعني الزمن على مدار الزمان بمقر بيت العتيق وجعله أيضا مهوى ومهبط أو المكان الذي تؤدي فيه مناسك الحج وجعل له يعني قدسية خاصة وده يعني من حكمة ربنا اختيار هذا المكان كما يقول دل على كمال ربويته وعلمه ما. سبحانه وتعالى ربك يخلق ما شاء واختار الإبان عن الأهمية البيت العتيق وحرم الله الآمن ومناسك الحج وكيف أن هذا اختيار رباني مقصود لحكمة ربانية كما قلنا دلائل على رب وحدانيته وروبياته وحكمته سبحانه وتعالى من أجل هذا أنا أعتقد يجب أن تكون كان من الواجب علينا الحقيقة نبدأ بجزيرة العرب لأنه هو البداية الحقيقية كذ هنا مع آدم عليه السلام.جزاك الله خيرا دكتور جمال. بدايةً بأنوه للمشاهدين الكرام وبعتذر لهم عن الاتصالات وده بناء على رغبة الدكتور جمال لأن هو حابب إن أما نبدأ في موضوع أو في معنى معين. نكمل الحديث فيها اولا ثم نتلقى الاتصالات بعد ذلك هو سعيد بهذه الاتصالات والمداخلات لأنها بتعبر عن نبض حضراتكم ومشاركتكم لنا فهو سعيد بها ولكن بيستسمح حضراتكم ان الاتصالات تكون في الفاصل الأخير يعني في آخر تلت ساعة بس هيستقبل إن شاء الله كل اتصالاتكم ويجاوب عليها ولو في اتصالات جت جاوبش عليها إن شاء الله نبدأ بها الحلقة اللي بعدها ولكن نخلي الاتصال يعني استقبال التلفونات هيكون في الثلث الأخير من الحلقة حتى نسمع هذا العلم الثمين الذي قد يعني تكون الفرصة ضئيلة أن نسمعه في مكان آخر أو في برنامج آخر ونعتذر مرة تانية سيدنا دكتور جمال هناك من ينكر الخالق ويقول أنه لا يوجد خالق لهذا الكون وهناك من ينكر وجود ملائكة وهناك من يعيد خلق الإنسان أو كذا إلى القبيعة وهناك من يقول أن الإنسان أصله قرد وهناك من يقول أنه خلية حية نشأت في البرك والمستنقعات من الخالق ومن المخلوق وما قصة الخلق نبدأ الأول من الخالق ومن المخلوق لكن أود أن قبل ما يقول الخالق الله خالق كل شيء نعم. سبحانه وتعالى نعم. وهو الذي خلق الملائكة ليس الطبيعة وليس كذا إنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداده ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسيا من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسالين ثم استوى إلى السماء وهو دخان فقال له وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وجعل في كل سماء رزقها وزينا السماء الدنيا بمصابيحه وحفظ ذلك تقدير العزيز العليم يبقى إذن هو الخلق هذا الكون سبحانه وتعالى كما أنه الله سبحانه وتعالى أول قبل ما يخلق الـ الـ الكون خلق القلم وقال له أكتب فخلق فكتب مقادير الخلق قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما أنه سبحانه وتعالى هو الذي خلق الملائكة وهو الذي خلق الجن سبحانه وتعالى وهو الذي خلق آآ آآ الإنسان آآ سبحانه وتعالى و و وأول الناس هو آدم عليه السلام لا. فإذن ربنا الجزء الذي نريد أن نركز عليه هنا قصة ااا الف قصة الخلق ولكن يعني عشان حتى يعني من الذي أنكر وشوه هذا التاريخ اللي احنا بنتكلم عن بداية تاريخ الأمة الواحدة بداية تاريخ الإسلامي هذا يعني لا وجود له في مراجع ومصادر ومقررات دراسية التي تدرس فيه. مدارس وجامعات العالم وأنا مستغرب أن دي تبقى حتى مقررات دراسية في كثير من البلاد المسلمين التي تنكر الخالق وتتهم البشرية بالإلحاد والكفر والتي تنكر الملائكة وتنكر أن آدم هو أبو البشر وتصور هذا طبعا شك فكر هو فكر المستشرقين الذي للأسف يعني تبناه كثير من أبناء الأمة المسلمة في المدارس ودور العين ف يعني إذا من أجل هذا كان لابد أن نعطي هذا الطريق الصحيح إن بداية الخلق الإنساني هو آدم عليه السلام نعم. طيب طب هل فعل... أعلم الله أحدا بهذا الخلق؟ نعم ربنا سبحانه وتعالى حينما شاءت قدرته وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسر فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون يعني ربنا سبحانه أعلم الملائكة لأن سبق في علمه إن الملائكة لهم دور في خدمة الإنسان والحفاظ عليه أن كل نفس لم عليها حافظ وتسجيل أعماله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيل وموكلون بالأرزاق وموكلون بالأجال موكلون بالموت والحياة فالله سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة وخلق الملائكة وخلق الإنسان خلق منظومة متكاملة إن الإنسان لا يمكن أن يحنى بمعزل عن الكون ولا يمكن أن يحنى بمعزل عن الملائكة ونحن لما ندرس تاريخ الإنسانية يجب أن ندرسه أن ندرس لا ندرسه بمعزل من الله الخالق الذي خلق الإنسان واستخلفه في الأرض لمهمة وغاية فهو سبحانه وتعالى أعلم الملائكة أنه يعني قال إني جاعلون في الأرض خليفة يخلق هذا المخلوق اللي هو آدم عليه السلام. ولكن يعني كون الله تعالى يعلم الملائكة بأنه سيخلق آدم إني جاعل في الأرض خليفة. أولاً دكتور يعني ما المقصود بكلمة خليفة؟ يعني هو يعني هو في راع في الأرض يعني يعني يرعى مصالح الناس. و... و... ويقوم بت... بالدعوة إلى الله والتربيتهم على الإسلام وإقامة الدين لأنه ده مجتمع وما يبقى خليفة على من فيه أمة تبقى في الأرض صحيح. هذه الأمة لابد من عاوزة في شريعة لابد أن تطبق الفصل في المظالم إعادة الحقوق لأصحابها فهو مستخلف يعني في الأرض لأداء هذه المهمة لأن الرؤمن سبحانه وتعالى بعضهم قال أنه يستخلف يعني نائبا عن الله عز وجل لكن يعني هذا رأينا الله أعلم بعيد هو مستخلف يعني في, في الأرض واستخلفكم فيها علشان يقوم بتحقيق المنهج الرباني في حياة البشر يعني أصلا هناك رأي في التفسير يقول إن, أن كونه خليفة لله هذا الكلام لا يصح لأن كون هناك خليفة هذا معناه غياب المخلوف سواء بالموت أو الغياب وهذا لا, لا, لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى ولكن يقول ان خليفة هنا المقصود بها أنهم يعني قوم يخلفون قوما آخرين ويأتون بعدهم أو يخلفون قوما آخرين ويأتون لكن بعدهم. لكن هذا هاجر إلى متاحة أخرى الناس الذين يتكلمون يعتبرون أن آدم ليس هو أبو البشر الأول. فدي خلينا ندخلنا في مشكلة أخرى ولكن كان إذا في ناس تاني ما موجودين في الأرض. في آدم هو البداية ومن بعده ما من يخلفه. أي نعم من يخلفه. نعم. نعم. نعم زي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من أتى بعده أبو بكر الصديق بعده أبو بكر عمر وكان خليفة للمسلمين. آه بس يعني عندما كان يستخلف الرسول صلى الله عليه وسلم أحدا كان يستخلفه في غيابه والله. وعندما مات الرسول صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر هو وهذا لا يحق في ذات الله يعني, يعني هو المهم يعني. أن آدم عليه السلام كان مطالب أن يقيم المجتمع المسلمي الأول وأن يقيم الإسلام و... ويطبق الشرائع ويقيم الحدود ويربي البشرية على الإسلام ويصارع الباطل الذي سيحاول اجتيال أبناء آدم عن الإسلام. من ذي قضية وتنمية الأرض بمقتضى المنهج الرباني يذكر عند الله. هذا الإيه؟ من أي شيء خلق الله آدم؟ يعني في آيات بتقول أنه خلقه من تراب، وأيات تقول من صلصال، وأيات من طين ومن حمّى مسنون. يعني يعني يعني من أي شيء؟ لا إله إلا إني خالقُ بشرا من طين. نعم، فمن صلصال من حمئ مسنون، فإذا سو فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. يعني ال الأخبار الواردة أن الله سبحانه وتعالى يعني خلق يقول في من من حمئ مسنون، وإن ربنا سبحانه وتعالى قبض قبذا من من من تين الأرض. فجاء حتى أرض الناس على قدر التهزي الطين منهم الأحمر ومنهم الأسود ومنهم الأبيض فيعني ومنهم هو قبضة من طين ثم جعله حمأ مسنون ثم سواه ونفخ في ميه سبحانه وتعالى يعني هذا الاختلاف اختلاف مراحل وليس اختلاف في المبدأ كما قال إني خالق بشر من صلصال من حمأ مسنون يعني صوره سبحانه وتعالى من حمأ أخذ الطينة وصوره بيديه وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى يعني هذه على ما أذكر فضل يعني الله تبارك تعالى خلق الإنسان من طراب هذا الطراب عندما يختلط به الماء يصير طينا هذا الطين عندما يجف يصير صلصالا وهكذا يعني, يعني ما هي إلا مراحل نعم يعني يعني وفي رواية أن ربنا خلق الإنسان من, من, من هذا الحماء المسنون والبعين عاما الحديث على النبي الصلاة والسلام قال كده إن الله خلق أدم من طراب فجعله طينا ثم تركه حتى إذا كان حمأ مسنونا خلقه وصوره ثم تركه حتى إذا كان صلصالا كالفخار كان إبليس يمر به فيقول لقد خلقت لأمر عظيم سبما نفخ الله فيه من روحه وكان أول ما جرى فيه روح بصره وخياشيمه فعطسه فقال الحمد لله فقال له الله عز وجل يرحمك الله يا أدا ثم قال له اذهب إلى الملائكة وسلم عليهم نعم فسلم عليه السلام عليكم ورحمة السلام عليكم فقال له وعليكم السلام, ورحمة. السلام عليكم ورحمة الله فقال له رب العالمين هذه تحياتك وتحية ذريتك إلى يوم القيامة. إذاكن أخنا هذا عن خلق آدم عليه السلام ولكن كيف خلقت حواء أيضا هناك كلام يقال في هذا ما قيل أنه خلقت من ضلع أعوج من من من, من ضلع آدم وقيل إنه نام فاستيقظ فإذا بها يعني بامرأة بجواره سنصل إلى القول البت في هذه المسألة ولكن أستأذنك معنا فاصل شهدان الكرام نلتقي بعد الفاصل لنرى كيف خلقت حواء نلتقي بعد الفاصل أهلا بكم من جديد إلى قصة الصراع دكتور جمال كنا قبل الفاصل بنقول يعني هكذا خلق آدم عليه السلام ولكن كيف خلقت حواء من رواه يعني الله سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الناس يا أيها الناس استقوا ربكم إن زلة الساعة هي الماضي يا أيها الناس له قصة فايدة لكلها فهو طبعا ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله خلق حواء من ضلع من أضع إدم عليه السلام وعشرة سلم قال عند المرأة خلقت من ضلع أيوة. وأعوج ما فيه أعلى فإذا ذهبت تقول منكسر وكسره والعزب الله طلاقه فاقبله على عوج فيه وهذا لا يعني عيب يعني إذن هي جزء من ظلع آدم عليه السلام على هذا النحو لكن حتى لا يعني تختلط الأمور عن الناس ناس رسول علمنا أن النساء شقائق الرجال وهذا ليس عيب في خلقتها لكن معنى هذا أن هي الجانب العاطفي والقنون الاستشعار عندها كانت تستلزم خلقته على هذا النحو حتى تحس بالجنين في بطنها تحس بزوجها تؤدي مهمتها في رعاية أولادها عز صبر فهذا يعني إذا مقتضيات وظيفتها أنها تكون على هذا النحو خلقت منظلة وطبعا لأن ربنا سبحانه القصد منها أنها تؤنس وحشته يعني الذي خلقكم من نفس واحدة يا إني نذرت الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تسائلون بالأرحام إن الله كان عليكم رخيبا وقال صلى الله عليه وسلم كلكم لآدم وآدم من تراب يعني إذن هي طبعا عشان وربنا قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فإذن هي جزء من الرجل هو مكمل له كل منه مكمل يعني هذا مش كيان منفصل وهو كان منفصل لا ده هم أصلا خلق علشان يكونون النواة الأسرة المسلمة ولازم تبقى في توافق وفي تكامل ما فيش تطاد ولا صراع هنا لا هو الأصل فيه وجعل بينكم مودة ورحمة عشان كده ربنا قال ما اخلق لكم بداية كونية عظيمة ومن آياتها ان خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة وحتى من من يعني من طرائف هذا الموقف فكرة خلق آدم بغير أبا أو أم وخلق حواء أيضا بغير أبا أو أم حتى قيل إن في أربع أشياء فقط هي التي خلقت وفيها حياة ولم تجري في رحم آدم وحواء وعصى موسى اللي تكلمنا عنها اللي إلى حية والالتاس أو الذي لوا في داء سيدنا إسماعيل كبش كبشي إسماعيل كبش إسماعيل, إسماعيل أو في داء إسماعيل هذه الأربعة التي خلقت وفيها حياة ودبت فيها الروح دون أن تكون في رحم. فأقصد الشاهد في المسألة يعني أن خلق آدم وخلق حواء فيه تشابه إن إن هما الاثنين لم يكن أحدهما له أبو وأم وكذا وله خلق مختلف عن الآخر وكونها من نفسه فمما يقرب بقى بين الرجل وزوجه ويجعل هناك علاقات واستقرار في الأسر. ااا يعني ما فيش يعني ما فيش صراع هنا بين الزوجة وربنا هذا يعني لما نيجي في سورة الروم ومن آياتها خلقكم من تراب ثم فإذا أنتم بشر تنتشرون. حتى لكم أن خالق خلقهم لتسكنوا جعلها آية نعم. من الآيات العظيمة نعم. وأيضا خلقاه ليس عشان تؤنس وحشتها فوجد طبعا لما استيقظ خلقت من جزء منه ويعني في يعني يبقو كأنه كجسد الواحد نعم لما يبقى الجزء كالجسد وإذا اشتكى من عضو تدعى له سائل الجسد بس بسارة مش خلافات وخنائات وبعدين طلاق والكلام ده كله فدي في حكمة ربانية ما. يعني مش ربنا خش الز الز ز... ز... المرأة والرجل عشان الصراع وتطاحن. مازالك من ما. ما. ما. ما. ما. خيرات متى كان هذا الخلق دكتور جمع؟ يعني هو في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة نعم. هذا كل ما نعرفه لكن طبعا منذ ألاف السنين طبعا لأنه هي بداية قصة الخلق الإنسان الذي يتحدثون عنه يعني أرجع بتاريخي إلى سيدنا آدم الذي خلقه الله في هذا اليوم يوم الجمعة له صفات خلقية وصفات خلوقية صفات في جسده وفي شكله وصفات نعم. في أخلاقه الشيء الذي يجب أن ننتبه إليه وننبه إليه السادة المشاهدين والمستمعين في الحديث أن الله عز وجل خلق آدم وطوله ستون ذراع ستون ذراع يعني كم متر تقريبا ستون ذراع يعني <تصفيق> يعني, يعني ستين ذراع كان ستين حوالي 20 ستين متر مثلا ستين و... وستين حوالي 36 متر تقريبا يعني ستة متر. تقريبا 36 و... يعني و... لو عمارة يبقى عمارة حوالي 12 دور مثلا نعم هو... خلق الله آدم وطوله ستون ذراعا خ... طيب وكان آدم رجلا طوالا كثير الشعر كأنه نخلة سحوق. شوف دي بداية الخلق البشري قمة في ال... وجميع أهل الجنة يدخلون الجنة على صورة آدم عليه السلام. شوف لأنه نخلة سحوق طبعا كتب التاريخ بتقول الخلايا الحية والارد وال وال وأن وال... الإنسان تمكّف. يعني, يعني سيدنا آدم لم يكن تطورا ل لقرد أو كذا لكن أول خلقه كان على هذه الصورة ستون ذراعا في الطول. في الطول نعم. فهو وما يقول صلى الله عليه وسلم وما زال الخلق ينقص حتى الآن وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم ما قال القرآن في كتاب لا يضل ربي ولا أنس وعشان كده كان دلوقتي في سابت في التاريخ ان فيه يقولوا ناس العماليق العماليق دي عبارة عن اجيال من البشر جاءت بعد آدم ب ب ب نقول بألف السنيد ولكن كانت قريبة لآدم يعني, يعني اقرب اليه منها يعني كيعم حن بقولوا صلى الله يقول وما زال الخلق ينقص آدم عاش ألف سنة مثلا نعم. في الأرض ده غير الفترة التي عاشها في الجنة وما زال الخلق ينقص الأمة ربع مره بين الستين والسبعين يبخل في الفرق بين ستين وسبعين وألف سنة يعني إذن أجيال وأجيال وأجيال يعني فالنقصان هذا ده شيء طبيعي لأن كل شيء في النهاية إلى نهاية نعم, نعم. نجي بالنسبة للصفات الخلقية دماثة الخلق اولا كان آدم عليه السلام قمة في الاستسلام لله رب العالمين عرف ربه وخالقه وانقاد له وأطاعه ولذلك فلما دبت فيه الروح وعطس وقال الحمد لله يعني لأن مأخوذ ما عليه عاد الفطرة ربنا سبحانه وتعالى أخذ ربك من بني آدم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدل ال... وكل مولود يولد على الفطرة فكذلك آدم عليه السلام كان مولود على الفطرة هل, هل هذا هو العهد الذي أخذه الله على آدم عليه السلام عهد نعم الفطرة. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. يقول لما ربنا خلق آدم عليه السلام وليس كمثله شيء مسح على ظهر آدم فخرج كل نسمة قدر الله أن تكون إلى يوم القيامة فنظر إليهم رب العالمين سبحانه وتعالى بس معذرة أن نبقى مستحضرين المعنى مع حضرتك يعني كل خلق كل الله سبحانه وتعالى كل بني آدم كل أبناء سيدنا آدم يعني نزلوا وكانوا موجودين أمام الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت عندما مسح على ظهر آدم ولا إيه المقصود بالكلام لا ده بعد قصة الخلق بعد أن خلق آدم أخذ العهد على آدم نعم وأخذ على العهد مسح على ظهره وليس كمثله شيء نعم وأخذ عليه العهد والميثاق. كما ورد في الحج إن خلقهم ثم صورهم ثم استنطقهم فتكلموا فأخذ عليهم العهد ألست بربكم؟ قالوا بلى قال فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأراضين السبع وأشهد عليكم أباكم آدم ألا تقول يوم القيامة لم نعلم بهذا واعلموا أنه لا إله غيري ولا رب سواي ولا تشيك بي شيئا وإني سأرسل ليكم رسلا ينزرونكم عهدي ومثاقي وأنزل عليكم كتابي قالوا نشهد أنك ربنا وإلهنا ولا رب لنا سواك ولا إله لنا سواك فأقر له يومئذ بالطاعة وده مدلول قول الله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألا ربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك أباؤنا من قبل وكنا ذريات من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون هذا عهد والعهد الثاني اللي أخذوا ربنا أخذوا على الأنبياء والرسل وإذا خذ ربك من وإذا خذ الله ميثاق النبيين لما تيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم زي آدم عليه السلام لا به ولا قال أقرت وأخذتم على ذلك مصري قالوا أقرننا قال فشهد أن معكم من الشهدين عهود كثيرة منها عشان عش ربنا يقيم عليهم الحجج وهذا هو العهد الذي هذه هي العهود التي أخذها الله على آدم عليه السلام وعلى دُرية قلنا أيضا أن هو كان دمس الخلق يعني قلنا دمس الخلق وقمة في الاستسلام لله رب العالمين قمة في العبودية لله رب العالمين فيعني بحس المفهوم ومن لما خلال تاريخي سافر النصفات أخرى نعم. كالتوبة والندم وكذا ولكن أمر الله الملائكة أمرا يتعلق بآدم عليه السلام ما هذا الأمر وهل استجابت الملائكة للأمر؟ ما ربنا سبحانه تعلق فقعوا له ساج ربي أمر ما إن إن خالق البشر من صلصال من حمى المسنون فإذا سويته ونفخت فيه مروح فقعوا له ساجدين مم. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين يبقى الملائكة لكن هل إبليس من الملائكة أصلا هذا يعني إنه قيل أنه كان من الملائكة وكان أعبدهم لكن ولكن هو أعرف بحال يعني هو كان ينعم بنعم الله عز وجل خلقه ونعمه ربنا سبحانه وتعالى في المراحل وكان يعيش في يعني في متواجد في ذلك الزمان قبل بعثة يعني هو الجن مخلوقون قبل آدم عليه السلام الجنه خلق من خلق الله خلق الإنسان خلق الجنة من مارج من نار من صلصال فهم على كل حال يسبقوا خلقهم خلق. هناك رأي يقول إن إبليس من الجن بدليل قوي على وإذن لا أستطيع نقول إنه من الملائكة لأن الملائكة يفعلون ما يؤمرون هذا الفريق يستشهد ويقول وإذ قلنا الملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر رب. إذا إذا ففإبليس ليس من الملائكة ولكنه من الجن. نعم مزبوط لا صحيح نعم. لا صحيح. فنعم هذا صحيح. إذا فالملائكة استجابوا وسجدوا للإدم عليه السلام ولكن إبليس لأنه كان من الجن لم يسجد. نعم. السؤال دراسته دكتور جمال يعني لما يأمر الله الملائكة أن تسجد لآدم ليه؟ وده النوع ما أصل ربنا سبحانه وتعالى لما قال إني جعل في الأرض خليفة. قال وأجعل فيها من يفسر فيها ويسفك الدماء ونحن سبع بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمه. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائك فقال أنبؤوني بأسماء هؤلاء إن كنت قالوا سبحانك لا علم لنا إن كانت علم الحكيم لا أعلم لنا إلا ما علمتنا إن كانت علم الحكيم قال يا آدم أنبؤهم بأسمائهم فهنا بقى هنا ربنا علمه من علمه الواسع سبحانه وتعالى الحكيم العليم الحكيم فهنا ربنا سبحانه وتعالى إذن سجود تكريم لآدم تكريم عليه السلام لأولا. إظهار لفضله أمام الملائكة وليس للعبادة وظهر فضله فعل لما له أنبئهم بأسمائهم أيها. فلما أنبئهم بأسمائهم ربنا سبحانه وتعالى يعني شوف الأدب الرقب هو ليس كمثل شيء قال ما أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون يعني شوف هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم يعني إيه إنها إن ربنا سبحانه وتع طبعا انصاعوا وتعلموا الدرسه وده احنا بنقول الحوار الراقي فالملائكة خلق من خلق الله يعني يقعدون ما يأمرون ولا, ولا الله يعصون أمره الله أمره ولا يعصون الله ما أمره طيب إبليس عرفنا أنه من الجن وفسق عن امر ربه ولم يسجد لآدم ولكن يعني ما الذي دعاه إلى عصيان ربه وإلى أن يعني يخرج عن طاعته يعني هو الكبر والحسد والحقد الذي بدأ يأكل قلبه. ما قال يعني أبا يقول ما. ألا أنت صغير يا دكتور جميل؟ أي طبعاً ليش كفينا؟ لأنه فود قال قال لربنا جازتكبرت أم كنت من العالي؟ وبعدين هو ال عليه لعنة الله إبليس قال خلقته خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني فود يعني. هل هل معنى هذا الكلام أن النار أفضل من الطين مثلا؟ لا يعني هو يعني, يعني حتى حتى قيل ان النار رمز للتدمير والتهشيم وكذا ووطين رمز للخضرة وللإنبات ألقي فيها البذرة س تصبح شجرة خضراء ولكن النار إذا ألقيت فيها الشجرة الخضراء ستصير ركاما يعني نعم لكن هو هو الواضح هنا ان هنا في قبر وفي حسد وفي حقد ويعني أين لا لا اين, أين مصدر الحسد هنا عشان ربنا سبحانه وتعالى علم أن أدم الأسماء كلها وطبعاً كان تسوى دعاء نعم في كلام هو طبعا لأنه كن يؤمر بالسجود لبشر ده دليل على هل كل من خلق, خلق الله؟ ويفضل و... هذا هذا الخلق؟ في هش ربك يخلق ما يشاء ويختار ما ربنا سبحانه وتعالى كان مفهوم زي ما يقول على طول فسجدوا فقالوا له ساجدين المفهوم يقول سمعنا وطعنا فهنا أخطر شيء عدم الانصياع لأمر الله نعم لما ربنا قال و... و... لما ربنا يأمر بأمر ألا لهم خلقه الأمر فعدم الانصياع لأمر الله دي جريمة نعم. في حق في حق الخالق سبحانه وتعالى نبره اثنين ان هو يعني لم يقف الامر عند عصيان امر الله عز وجل وكمان كان مكابر وقال خلقتني من خلق نار وخلقه من طين فربنا قال له استكبرت ام كنت من العاليم فطبعا اصر قال له فاخرج فانك راجي وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين أظن هنا تبدأ قصة الصراع بين أيوة. آدم وبني آدم وإحنا وكل أولاد سيدنا آدم هي دي والشيطان دي البداية. هي ذي البداية كيف كان رد الشيطان على الله سبحانه وتعالى في هذا المعلم طبعا هي قال فأنظرني إلى يوم مبعثه يعني إيه مش عشان يتوب لما مهلة. نعم. نعم. مهلة عشان أنا بقى فيهم فإذا به يقول لحتنكن ذريته إلا قليلا لأتي من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم عشان كده ربنا قال وحمل عليهم بخيلك ورجلك وشاريكم في الأموال والأولاد يعني حرب معلنة على بني آدم هو ربنا طبعا قالوا فإنك من المنظرين اليوم, المقطو... اليوم الوقت المعلوم بدأ يدينا ربنا سبحانه التصور لأن ده طريقة من طرق التربية عاوز يقول له آدم خلي بالك ده التربية بال... بالحدث وبالمشهد وبالتوجيه لأن ولأن آدم الله يريد لنا أن نتربى على هذا وأن نتربى وأن عدونا الشيطان يعني جعلها قرآنا يتلى يوم القيامة نعم ومع هذا كل اللي بيجري ده في حضور آدم عليه السلام وحضور الملائكة مم. مم. يعني الله عز وجل يعلم آدم. آدم وكمان في نفسه بيقع يعلم المدائك أن ده مجرم أن ده شغال بالوسواس على الإنسان يريد أن يشتهله عن دينه ويريد أيضا أن يقول له يا آدم أن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكم من الجنة فتشق يعني عاوز يقول له ده هردا يعني قول. ربنا حذر سيدنا آدم من قبل الشيطان ما يوسوس لسيدنا آدم وكذا ربنا يعني حذرهم من الأول نعم هو نعم الله تسمع كلامه وإلا حيطلات من جن نعم يعني إذا فض والشيء الذي يلفت النظر يعني آدم لم يسأل للشيطان نعم. ولا رب العالمين سبحانه وتعالى ده ربنا يعني لكن هو ش هو ذكمة الله عز وجل لأن آدم أصلا خلق لينزل في الأرض لأن له مهمة وغاية لا. دي لكن لابد أن ينزل آدم مزودا بتجربة الخطأ والصهاب دي قصة الإنسان بقى مش الإرد مش قصة الإنسان القرد أو الخلية التي نشأت في الفيراكو إذن ده كون له إله خالق متصف بكل صلاة عليم يعني هذا الرب الخالق كان له رد على تهديدات إبليس هذه إنه هو بقى حي يقعدن لهم صراطك المستقيم وأنه هو حيأتي بني آدم عن أيمانهم وشمالهم ومن الخلف ومن الأمام ولم يقل من فوق دكتور جمان هل هذا لأن رحمة الله تنزل علينا من فوق فلا يستطيع الشيطان أن يأتينا من هذه الجهة الله أعلم لكن هو رحمة الله عز وجل يعني مش محتاج أنه لا. لأنه رحمة الله بتشملنا جزء من الميت رحمة بيشملنا في جلسنا ونومنا ويغزتنا لكن هو طبعا لا شك فيه أنه قال له إن عبادي ليس لك عليهم سلطة. خلاه ومش بس كده. وبعدين ربنا إن كل نفس لما عليه حافظ. ثم جاء الأنبياء الرسل اللي يعلمونه أهمية الطاعات يعني العبودية معنى العبودية لله. احفظ الله احفظك. من حفظ الله في ثرائده أمره حفظه في نفسه وما له في حياته. وبعد وإن كل نفس لما عليه حافظ على قدر ربنا عيله حافظ يحفظه. من بين دعيهم الخيف كله ونعمل أجل الحافظ كما أن الله سبحانه وتعالى علمنا عن سلسلة الأنبياء والرسل أهمية الأزكار الصباحية والمسائية الإنسان كأنه دخل في درع حصينة فإذا ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يقول آدم خلي باليك أنت التاريخ اللي هتعيله شعرس وأمتك من بعدك ستواجه عدو حقدا وتبقى في معركة ضارية بس خلي بالك أنت طالما مع عم تربنا يبقى ربنا سبحانه وتعالى مش هيضيعك هيأخذ بيدك ويحفظك ويعينك على داء مهمتك التي من أجلها خلقت واستخلفت في الأرض نعم وهنا بدأ الصراع بين آدم عليه السلام وإبليس ومن بعده أبنائه إلى أن جاء وقتنا هذا نستأنف هذا الصراع لطول جمال ونستأنف قصة الخلق ولكن أستأذنك بعد الفاصل مشاهدينا الكرام نلتقي بعد الفاصل أهلا بكم من جديد معانا الاستاذ عبد العال السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا ازيك يا دكتور اشرف ربنا يخليك ازيك يا دكتور يا استاذنا دكتور جمال لا يبارك في عمرك والله منورين الشاشة دكتور جمال ربنا يرزقناكم الاخلاص في القول يا دكتور اليس قصص الصراع الموجودة في كل حياتنا من اول الخليقة الى يوم القيامة اولا لم يحدث صراع بين ابونا ادم عليه السلام وبين ابليس الذي وسوس لأبينا آدم حتى جعله يعطي أمر ربه ويأكل من الشجرة التي نهاه الله عن أن لا يقترب منها حتى يخرجه هو وزوجته أمنا حواء من الجنة ولما شعر أمنا آدم بالذنب تاب إلى الله بعد أن لقنه الله بكلمات فتاب الله عليه أليس هذا من قصة الصراع يا دكتور ثانيا أليس من قصة الصراع أيضا قصة الصراع الأخ الأخوين هابيل وخابيل، وقتل أحدهم للآخر ثالثا أليس من قصص الصراع المؤلمة أيضا يا سيدي؟ صراع التلاميز والطلاب بينهم وبين المدرسين، فطالب يصارع لي فالطالب يصارع ليك فالطالب يصارع ليكتسب أكبر قدر ممكن من التعليم من من مدرسيه، والمدرسين يصارعون كيف يعطي المعلومة للطالب مقابل أكبر. نفع مادي من الطالب في شكل الدروس الخصوصية أليس هذا من أكبر الصراعات وخاصة مع أولياء الأمور المظلومين والمقدوحين في زل توفير الموارد المالية في هذه الأيام عموما عمي ودكتوري أو الأستاذ جمال كلها قصص الصراع كثيرة جدا وأكتفي اليوم بهذا القدر وننى لقاءة أخرى في قصص الصراع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجزاك الله خيرا شكر الله لك عبد العال بيلخص قصة الصراع اللي هو برنامجنا ان الصراع من بداية الخلق وحتى الآن وهو عرج على أه، أه، الصراع بين آدم وإبليس والصراع بين الأخوين قابيل وهابيل ثم صراع التلاميذ مع المدرسين وإن كان يعني في على هذه كلام لأن ليس كل المدرسين يعني يحرص على المادة هكذا ولكن يعني نحن في انتظار تعليق حضرتك على هذا على هذه المدحلة أنا متفق مع أن دي صورة سيئة صورة سيئة للمجتمعات إن لكن هو القضية ربنا قال فإما فإم فإم أتنكم من هدن فمن تبعوا في الخوف عليهم ولا هم يحزنون الذين كفروا كذبوا يأتيوا لك أصحاب النهار وفي أخريتون لكن حقيقة اللي أنا أعود برضو أتذكر به الأخ الكريم هي دي الخف صور الصراع، لكن ما هذه آخر في صور الصراع طبعًا. وهناك صور أخرى استفدناك ناخدها ولكن معانا صلاة عبد الباسط السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا صلاة عبد الباسط. زاك الدكتور أشرف. ربنا يخليك. الزاك الدكتور الجمان. الله يسلمك يا أوساس. الزاك سعدتك. الحمد لله. بالنسبة سعدتك لل للشبه الجزيرة العربية، هل سمي الشبه الجزيرة العربية عشان بتحيط بتحجبه من ثلاث جهات كما نعلم في الدراسات هذا أمر. الأمر الثاني ما هي بلاد الشام ولماذا سميت بلاد الشام رغم أنها تقع في شبه الجزيل العربي الأمر الثالث وعلم عدم الأسماء كلها فما هي الأسماء التي علمها الله سبحانه وتعالى عليه وسلم هل هي أسماء الملائكة أم أسماء الأخرى ولكن في نقطة مثل الفاضل سيد عبد العالمي تدخل من شوية الدروس الخصوصية يا سيد عبد يا دكتور جمال الدروس الخصية ليست اكبار من المدرس للتلاميذ وان كانت اكبار من المدرس للتلاميذ فهي حرام وحرام حرام ولكن اذا كان التلميذ نفسه بيطلب ان يتعلم من مدرسه مقابل مادي وخاصة في ظروف داخل المدرسين اللي هو المحدود فهل هذا حرام ايضا؟ وَجَزَاكُمُ اللَّهُ خير جزاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا شكرًا اللهُ لك الله خيرًا كان حضرتك في في مداخلة سيد عبد العال بتقول إن هذه الأشكال من الصراعات التي نوى إليها هي أخف أنواع الصراع لكن هناك أنواع أخرى حيك تفضل استودع تقول فهم يعني الخوض يعني الصراع الآن ربنا قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عنديكم من الستطاع لو تكفرون كما كفر فتكونوا سواء كيف وإن عليكم لا يرقو فيكم إلا أنما لا هذا العدوان ال الذي تخطى كل الخطوط الحمراء واستهان بأوطان واستهان بالسروات واستهانة بحقوق الإنسان واستهان بالعقائد وده عدوان لصلا ما فيش طبعا أنا ما قدرش أقول صراع لأن الصراع يبقى في طرف آخر يدفع لا. هذا كله عدوان وليس صراعا لكن أستاذنك معنا عماد من مصر السلام عليكم وعليكم السلام الله وكاته ازاك يا دكتور أشرف ربنا يخليك اهلا بك مرحب بحضرتك وشيخنا الجليل فضلت الدكتور جميل الهادي والله مظاهر الصراع عديدة وكثيرة ولكن اذا كان الصراع بين المسلمين وغيرهم كاليهود مثلا وعلى مر التاريخ التتار وغير ذلك لكن لما يكون الصراع بين المسلمين وبعضهم البعض فذلك يؤلم ويذم القلب مثلا امثله وشيخنا الجليل يعطينا ويعلق على الصراع مثلا ما بين فتح وحماس وبين الصراع تتعدد يعني اشكال الصراع في في الوطن العربي بين مسلمين ومسلمين وارجو التعليق وال يعني شكراً صعمان، شكراً الله لك الرفقان وصلت الدكتور جمال إن شاء الله يعلق عليه. حن جاءت الأسئلة اللي سبقت يعني عشان فودي. حاضر حن بنفس بترتيب مجري الأسئلة. حنيجي لهذا عن سؤال صعب بالعهد كان هك عالصضيف حاجة في أشكال الصراع. لا لا هذا هيك واضح الفودي هي الفكرة إن فودي لو لما ربنا قال وكذلك يعني القصد من هذا إيه قصة الصراع تتبعها. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين لا. يترتب على هذا إيه خذوا حجركم لا. تحرير الولاء والبراء لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء جاهدوا الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ويدخل لا في هذا المقاطعة للأعداء وكذا يعني نفروض الناس النفروض العجة تدفع البلاء العنية. لكن تقدر تقاطع العدو نجزاكم الله خيرا حيدخل على سؤال الصعب بباسط لكن معنا مدام عبير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عني مشارك في الآيات اللي وردت في سورة البقرة وبتحكي قصة السيدنا آدم عليه السلام بدءا من قوله تعالى أعوذ بله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جامس في الأرض خليفة إلى قوله تعالى ألم أقل لكم إني أعلم غيبة السماوات الأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون في هنا سورة لحوار دار بين الموت عز وجل والملائكة في الملأ الأعلى الحوار بيتضمن شروط وضوابط الاستخلاف في الأرض فنلاحظ إن الملائكة عندهم سورة سلبية عن البشر فالبشر بالنسبة لهم مفسدين في الأرض وسافك دماء وهم كملائكة يسبحون ويحمدون الله ويقدسون الموت عز وجل ولكن نجد رب العز جل وعلا يضع لنا نحن البشر أساس الاستخلاف في الأرض وهو العلم بل كان العلم أساس المفضل أصلا بين آدم والملائكة بعدما آدم الأسماء كده وعندي ظن أرجو أن يفححه لي أستاذنا الدكتور جمال وهو أن العلم الشرعي وعلى رأس علم التوحيد كان عامل مشترك بين آدم والملائكة إذن فالعلم المقصود في الآيات هو العلم الدنيوي إن صحي التعديل وفي هذه الحالة نقدر نعرف طبق تأخرنا عن سائر الأمم نحن كمسلمين فإحنا عندنا جهل مدبق بلعلم الشرعي وجهل تام بلعلم الدنيوي مما جعلنا مقودين بعد أن كنا سادة الأرض فأرجو توجيه كلمة للأمة الإسلامية لتطفح من رفواتها التي طال عليها الأمم وجزاك الله خيرا شكرا لك جزاكم الله خيرا على هذه المداخرة الطيبة نجاوب على قدر ما سأعول لكن مش عاوز نختزل الإجابات ونخفيها. حس زي ما قلت طريقة إن إحنا نرحل بيبحث إن أول. نحن نجيب عن كل آه. سؤال. ما إن لم يكن هناك وقت فليرجى السؤال الذي يحتاج إلى إجابة. نجيب مع بداية المحاضر. نعم نعم إحنا في البداية اعتذرنا للمشاهدين الكرام عن ان بداية الاتصالات تبدأ من الفاصل الأخير ولكن هذا ليس معناه أننا نتجاهل أي اتصال فنحن نرحب بكل اتصال. نيجي لسؤال عبد الباسط كان بيقول لماذا ماذا سميت شبه الجزيرة العربية بهذا الاسم. يعني هو الرسول عليه الصلاة قال أخرج المشركين من جزيرة العرب م. هو طبعاً لأنه في يعني هو الشبه الجزيرة مفروض بيحط بها المناه من ثلاث جوانب وفي الجانب الرابع هو فعلاً ممكن يسمى حسب ما يقول الجغرافيون شبه الجزيرة لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أخرج المشركين من جزيرة العرب صلى الله م. عليه وسلم لا يجتمعوا في الجزيرة دينان ذو حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم عشان كذا. جزيرة. واحنا خيروا. وهي الجزيرة. تقريبا جزيرة يعني. وهي جهة واحدة. وتفريش التي... كثير يعني لا ينبني عليها عمل. نعم. نعم. طيب ما هي بلاد الشام ولما سميت بهذا الاسم مع الناس؟ بلاد وقع الى الشمال من جز... الشمال الغربي من جزيرة العرب يعني ودي وعلى فكرة احنا بنتكلم الجزيرة العربية الان حينما الجزيرة العربية حينما انتقل اليها آدم عليه السلام من بلاد السند. ليقيم المجتمع الإسلامي الأول على أرض الجزيرة العربية كانت الجزيرة العربية متواصلة ما كانش فيه التقسيم الذي نراه الآن الشام ومصر وأرض الرافدين و و و و وأفريقيا هذه كلها كانت متواصلة وكانت تسمى هي أرض الإسلام وخرجت منها الهجرات البشرية إلى كل بقاع الأرض فلذلك لما نيجي نقول النهاردة التقسيمات التي نراها الآن احنا متجاوزا احنا على فكرة احنا تقسيمنا احنا كان ممكن لازم نتكلم تاريخ الامة الواحدة من البداية الخلق ثم ننطلق الى الأفرع في البلاد المجاورة هي قلب العالم, العالم العربي قلب العالم الاسلامي لكن التقسيم ده حادث طارق ولو الناس بتفكر فيه كانت تحس ان هي دي اسوأ صورة الصراع الذي قسم بلادنا سنة 1916 سايكس بيكو والحرب العالمية الأولى التي شارك فيها شاركت فيها العرب المسلمون لضرب تلات جيوش إسلامية على أرض الشام الجيش السابع والثامن والرابع لكي يدخل الإنجليز ويبدأ عملية تقسيم المنطقة كلها وكانوا تسمى بلاد العدو حدود بلاد العدو تحت الهيب منف أنا أقول التقسيم ده عارض No. وليس له أصل ما كناش شحن دول ممزاقة ما كانش فيه دولة على عهد عدم على سلاء ده مجتمع يمتد بشخا وغيربا يطبق شرائع الإسلام ويقيم الدين والدعوة تباشر عبر آدم وهود وصالح المعنى واضح دكتور جمال شكر الله لك وعلم آدم الأسماء كلها ما زلنا في سؤال السلام وعلم آدم الأسماء كلها ما هذه الأسماء التي علمها الله لآدم يعني هندي لها تفصيل لكن علموا أسماء كل شيء وعلموا العلم الشرعي أيضا لأنه فعلم أنه لا إله إلا الله نعم. أفضل العلوم لإطلاق علم التوحيد. عرفه بربه وخالقه ورازقه سبحانه وتعالى زي ما قلنا العهد اللي اؤخذ عهد الفترة خدناك معانا أبو إسراء من مصر السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اه يبقى سلام. ام أهل. اسراء من مصر لا لا معذرة اهلا وسهلا أم إسراء ربنا يخليك ازيك حضرتك يا دكتور جمال الله يسلمك يا بنتي بارك الله فيكم وفيكم يا استاذ عبد يعني ممكن الام امين ربنا يخليكي ليا استفسار بسيط لو سمحتي يا دكتور اتفضلي اتفضلي يا فندم لوسوس الشيطان لما اسال سيدنا ايه هذا بس استفسر نفس ما أحتوى وسوس لزيدنا آدم ولا الأم حواء لأننا بصراحة مظلومين في ما وزود العلم وجزاك الله خيره حاضر يا أم إسراء هي أم إسراء وكأنها تدافع عن حواء يا حاضر أم إسراء وكأنها تدافع عن المرأة في عصرنا هذا متمثيلة في حواء فتسأل يعني هل وسوس الشيطان لآدم أم إلى حواء يعني يبدو أن حد يقول يعني إن الوسوسة كانت لحواء وحواء هي التي وسوست لآدم يعني حن نقلها ولكن خلينا دلوقتي في سؤال عشان برده علشان برده انه عشان تروح مست عشان تستريح هي <تصفيق> الو... وسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وريا عنهما من سوءاتهما يعني اذا هو وسوس للاثنين عشان يعر الاثنين عشان يفضح الاثنين ها ولكن قال أب... ما نهاكما ربكما عن هذه الشجر لأن تكونا ملكيني أو تكونا من الخاضين بإذن بس إن... برضو المفترض أن المسؤولية على الرجل يعني إذا, إذا, إذا, إذا, إذا كان يعني سيدنا عش... آدم قال لها ما تعمليش كده ما تكليش من الثمرة لم أستخلي بالك ولا حتى سيدنا آدم هنيجي بعد شوية الحس وقاسامهما الشيطان ضحك عليهم ما. ما هشوف هو برضو فيه المسلمون ناس طيبين صالحين وقاسمهما إني لكما لمن النصحين يعني أحسن ما كانوا طيبين يقصد. إلا مع الشيطان الدكتور جمال لا لا في ناس مش م ممكن فعلا يعني عاوز أقول هنا يورينا الصفاء اللي هنا مم. ربنا أراد سبق في علم عشان يكون مزود بتجربة الخطأ والصواب خلي بالك يا دا من هذا عدو لك ده ربنا نذكره فلكن هو اللي حصل بضبطه هنا الشيطان أنا عاوز أقول بالنسبة للحواء إذا هالوسواس كانت للتن للاثنين <تصفيق> وحتى بعد كده فأكل منها منهم. هما الاثنين فبدت لهم سوقاتهم يبقى إذا المفروض على كل حال يعني طبعا لما كان ممكن لو هي لم توسس لها كانت ممكن تقول له لا يا آدم تذكره <تصفيق> لمن الرسول قال الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة الثلاثة تركت فإذا النفوض يعني إذن فالأسرة كانت لهما على السواق يعني إذن يعني حواء لا بريئة, لا بريئة, بريئة بريئة بريئة وأدم كمان بريئة دكتور دي أي أعزا أقول لم تغري آدم بالمعصية, <تصفيق> بالمعصية, نعم. تغري نعم, بالمعصية نعم. نعم ولكن الإغراء كان من إبليس لهما معا نعم, نعم. وما كانش المسألة ظاهرة شكلة يعني صور لهم كان فيها قسم وكان فيها انا نصح انا انا انا إني لكم أنا من الناصحين نعم نحن و... و... هنتكعرض لها في حديثنا نتعرض لها مع... بالتفصيل ولكن ما زلنا معها وعلم أدم الأسماء كلها يعني علمه علم كل شيء نعم حتى يقول في الحديث حتى القصع والقصيع وباللغة العربية كمان وبعضه آدم يعرف العربية والسريانية وبقية اللغات لأن هو أبو البشر ولكن صلح. ابن عباس هنا دكتور جان بيقول إن علم أدم يعني أسماء الأشياء يعني كل الأشياء علمه زي إيه علمه كلمة إنسان كلمة جبل كذا وليس التفاصيل إن شاء الله سنرجع إليها تفصيلا لأن دي موضوع مهم جدا نعم. يعني, لا يعني في رأي لا آخر بيقول علمه كل شيء يعني أسماء كل شي البشر شي نفسهم وأسماء الطيور وأسماء وعلمه كيف يفلح الأرض وكيف يزرع كيف يستشر المشغولات الكون كيف تتم يعني كل شيء يتصل بالكون في تفصيل لأن المشكلة الآن مناهج التاريخ القديم تقول إن الإنسان خلق خلق يعني من نخلي دي لما نجي لها بقى في لا عشان لا بس وقتنا ونجتهد نحن نجيب لباقي المتصلين السؤال بسط كده اخر سؤال له ان في ظل الظروف اللي احنا عايشين فيها وبعض الطلاب هما اللي بيسعوا الى ان هما ياخدوا درس عند المدرس وهو يعني يبذل جهده في الفصل او في الحصة ولكن بعض الطلاب عايزين ياخد درس خصوصي بعائد مادي اخر المدرس يروح له البيت او كده هل هذا حرام؟ أنا شاف يعني أنا ثلاثة من أهل الإفتاء أنا <تصفيق> أوصي لكن هو يعني لا, لا شاك في لما ممكن الواحد بيجاول على الولي الأمر عشان يعطي للولد درس يعني نقول لهم بس ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السؤال يعني خلي بالكم أحوال الناس تحتاج إلى نوع من الرفق وما فيش, اجي... فيش إجبار للطالب يدرس لا. ويأخذ درس لكن طبعا احنا دي هو دخل هو الفساد عم وطم يا بس وقفت عند عملية التدريس ولا المناهج ولا المقرارات المعنى واضح كده كالسؤال أستاذ عماد إن المشكلة في الصراع ليس الصراع بين المسلمين وغيرهم ولكن المشكلة أن تكون الصراع بين المسلمين بعضهم البعض. فيقول مثل الصراع بين فتح وحماس بداية هل هناك صراع بين فتح وحماس؟ يعني هو ابتداء على قول أورا من الدعوات التي لم تستجب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم دعا فقال إنه فجعل الله بأس إنه ما ربنا ما يجعلش بأسهم بينهم دي الدعوة التي لم تستجب من للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فأصبح فعلا البأس بين الأمة بين بعضها بالبعض بين حكامها والرعية والرعية ببعضها البعض دي يعني ده وارد لكن هو بالنسبة القضية ليس هناك خلاف بين فتح المقاومة وبين حماس المقاومة الذين يؤمنون بان كامل التراب الفلسطيني من النهر الى البحر وعاصمته بيت المقدس فلسطين ده ميراث الأمة المسلمة والشعب الفلسطيني طلائعه وإنه هذا لا يمكن أن يتحرر إلا عبر إحياء فريرة الجهاد على أكتاف إنسان عقيدة كما حدث عبر التاريخ ولكن من يدعو لغير ذلك لابد أن يخالفهم من هنا بقى أنا أعوز أقول فتح فيها نفرق بين اثنين فتح المقاومة وفتح أسلو فتح أسلو التي سلمت للعدو الصهيوني بأنه صاحب فلسطين هذه الجريمة مش في حق فلسطين في حق الأمم الإسلامية في حق ديننا واعتقادنا فالمفروض هنا التسليم هنا بقى الفارق لكن بين فتح والخلاف مع أسلو التي سلمت الإلقاء الصهيوني وقبلت بمفاوضات تتنازل بها عن حق العودة وتهويد القدس وتتنازل ايضا عن المفروض والقبول بدولة هزيلة على وقابلت بأن يكون المتحكم في قرارها العدو الذي غرس هذا كان على الأرض فلسطين نعم. يعني إنسان العدو ليس بتح المقاومة وبين حماس المقاومة جزاك الله خير دكتور جمال احنا فاضل معنا سؤال مدام عبير ولكن السؤال فعلا مهم وفي نقاط كثيرة ولكن للأسف وقتنا خلص وخدنا وقت إضافي كمان فاحنا حنعتذر لمدام عبير وإن شاء الله نجاوبها في بداية الحلقة المقبلة تبعينا وإن شاء الله نجاوب سؤالك لأنه سؤال مهم وهو من محاور قصة الصراع مهمة أو أن احنا نتطرق لكل هذه الجوانب مدام تتعلق بآدم عليه السلام أو تتعلق بقصة الصراع بشكل عام أستاذنا الدكتور جمالي بنشكرك شكر جزيل في نهاية هذه الحلقة ونسأل الله أن يجعل هذه الكلمات وهذه المعلومات في ميزان حسناتكم ونشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة وفي الحلقة المقبلة إن شاء الله رب العالمين نستكمل الحديث عن آدم عليه السلام وكيف أسكنه الله الجنة وكيف خرج من الجنة وماذا وأين نزل على الأرض ثم انتقل إلى أي البلاد أيضا وماذا فعل في الأرض كل هذا نتعرض له في حلقة المقبلة إن شاء الله رب العالمين فإلى هذا الحين لكم مني أطيب المنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>